117. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان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 قَالَ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إذراهيم 113. لئن لم تنتهي لأرجمنك 114. وهجرني مليا 115. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان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 ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووأبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إن 119. وإنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا 110. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا 111. ووهبنا له من رحمتنا أخاه نبيا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 111. إنه كان صديقا نبيا 112. ورفعناه مكانا عليا 113. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم وممن حملنا مع نوح 112. ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا 113. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن